بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة مارضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا ما إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغات أحلام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 فسألوا أهل الذكر إنكم لا تعلمون وما جعل ماهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجناهم ومن نشأ نشاذاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا ذا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا ذُكِّرْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا خَضَبْنَا لِلَّذِينَ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 لَتَخَذْنَاهُمْ إلَّا دُنَانَ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقُولُ فُوْبِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَرْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاجِعٌ ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل وأنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يشفعون الا لما ارتضى وهم من خشيته وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ لَجَزِي جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجزي الْوَالِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواصي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 اَثَر إِنَّ مَعَ التَّفَهُمِ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ لَدَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا تَقِرُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارًا وَلَا أَعْضُهُرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِينَهُمْ بَغْتَةً فَتَبَهْتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا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 فَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِقُونَ قُلْ إِنَّمَا مَا أُنذِرُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ نادا بربك لا يقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا اننا ظلمنا ان وضعوا موازين القسط ليوم قيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه دين من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربا بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 ثم لها عاكفون قالوا وجدنا لَهَا أنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ظلال مبين قالوا ممو أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. وَلَبِ رَبِّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُدَلاً إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 فَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلا وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا نذا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه مِنَ القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنب القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 السَّن الضر وأن ترحم الراحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرب وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا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 نَقُولُ رَبَّنَا فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكذلك منجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه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 وقلت رب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ضالين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 وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملآة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وَعْدًا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد المكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين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 قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله